الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله واصحابه وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثرهم واستن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وطبتم وطاب ممشاكم وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام وأن يتقبل منا القيام والقرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه وعدنا بالأمس أيها الإخوة أن نتكلم إن شاء الله تعالى في درس العصر عن سلسلة الدار الآخرة بشيء من الإجمال وإن شاء الله نحاول أن ننهيها على آخر شهر رمضان حول الله تعالى والسبب أننا سنتكلم في الدار الآخرة دار الآخرة مع طبعا القبر وأهوال القبر وأنعيم القبر وعذابه ويوم القيامة الحشر والنشر والوقوف بين يدي الله والصراط وتطير الكتب والموازين والجنة أو النار دي اسمها الدار الآخرة والعبد منذ أن يموت فقد استقبل الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول عثمان لما هؤي يبكي كان إذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي وإذا ذكر بالقبر أو مر على قبر بكى فقيل له أتبكي عند القبر ولا تبكي من ذكر الجنة والنار؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن ينج منه العبد كان ما بعده أيسر وإن لم ينج منه العبد كان ما بعده أشد فدل ذلك على أن القبر أول منزل من منازل الآخرة ولذلك من الأخطاء التي انتشرت بين المسلمين أنه إذا مات رجل قالوا انتقل إلى مثواه الأخير وليس القبر مثواه الأخير يقولون عن الميت انتقل رحمه الله إلى مثواه الأخير وليس هذا هو مثواه الأخير لسه بدري جدا لسه إما أن يكون مثواه جنة أو إلى نار أسأل الله أن يكتبنا وإياكم جميعا من أهل الجنة قلوا آمين اللهم آمين يا رب العالمين فنحن نتكلم عن الدار الآخرة في شهر رمضان لأسباب ساب الأول أن هناك ارتباط بين الصيام وبين القيامة وبين الدار الآخرة ما هو هذا الارتباط؟ الارتباط الأول أن الصيام فرضه الله عز وجل على المسلمين لتحقيق تقوى الله سبحانه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ, لعلكم تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٌ فالصيام الهدف منه تحقيق تقوى الله وتقوى الله فيها شبه من الخوف من الله يعني هي أول مرحلة قبل الخوف فأنت إذا اتقيت الله خفت منه أو خفت منه وإذا خفت من الله راقبته في سائر الأعمال لأنه لا يرتشي عبد يخاف الله ولا يزني عبد يخاف الله ولا يأكل الرباء عبد يخاف الله إنما يفعل ذلك من قل خوف الله من قلبه وعلى قدر خوفك من الله على قدر إيمانك بالله وعلى قدر قيامك بما أمرك به الله لا يضيع حدود الله ولا يقع في محارم الله إلا من قل خوف الله من قلبه فهمتوني يا جماعة طيب رمضان جاء لتعليم الخوف من الله كذلك تعلم الدار الآخرة أنت إذا تعلمت القبر وعرفت ما في القبر وما في يوم القيامة وما هو ما الذي ينتظرك لأن إحنا مفكرين بعض الناس مفكر أن الأمر سهل جدا أقول لك الحمد لله دخلينها دخلينها منها يروح الجنة غيرنا إحنا لنروح الجنة اليهود ولا اللي لنروح الجنة لا أنت طبعا اللي تروح الجنة لكن خلي بالك ما فيش وسطات بينك وبين الله ما هيش مجاملات دخول الجنة دي مش هيصة مش يعني احنا بتوع النبي يا جدع واللي يحب النبي يزوء لا الجنة دي عايزة اعمال وتلك الجنة التي اورثتمها بما كنتم بما كنتم ايه تنامون تعملون فالجنة ما هياش مقهى اللي عايز خش يخش لا ده عايزة اعمال ولها افعالي لابد ان يقوم بها العبد إذا كان يرجو أن يكون من أهل الجن الحسن البصري قال إن أقواما ألهتهم الأمني وهم يقولون نحن نحسن الظن بالله ولا والله ما أحسن الظن بالله لو أحسن الظن لأحسن العمل أنت لو ظنك بالله جيد لأحسنت العمل لأن الذي قال لك أنه غفور رحيم قبلها قال على طول شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فانت لابد أن يستوي عندك الأمرين زي ما هو غفور رحيم وانت طمعاً في رحمته برضو اوعى تأمن عذابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن أبو بكر ده بشر بالجنة في حياته عمر بن الخطاب وهو يموت يقول يا ليتني كنت شجرة طعضت يا ليت أمي لم تلدني يا ليت لي قلاع الأرض ذهبا لأفتدي به من هول المطلع يوم القيامة لأن عارفين أن الأمر مش سهل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله وعده بالمغفرة وأنه من أهل الجنة وأنه بشر بنهر الكوثر والفردوس الأعلى والمقام المحمود ومع ذلك مر ليلة على امرأة وهي تصلي قيام الليل وتبكي وتقرأ قول الله تعالى في أول سورة الغشية هل أتاك حديث الغشية اللي هي النار يعني الغشية النار هل أتاك حديث الغشية فجث النبي على ركبتيه وظل يبكي ويقول بلا أتاني بلا أتاني بيبكي لأنه عارف أن الأمر مش سهل فإوعة تظن إن أعمالك مهما عملت أصلاً ستدخلك الجنة لن لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنه إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل فالصيام والقيام قرينان الصيام يعلمك التقوى والقيامة تعلمك الخوف لما تيجي تعيش معايا كده وننظر في القبر ونشوف فيه ايه بعد هذا الجمال وهذه الحلاوة وهذا اللسان الجميل والعينين الجميلتين وهذه الهيئة التي حسنها الله وجملها تفتح القبر تجد أشلاء وأعصاب مقطعة وعين قد سالت على الخدين ودود يسري على اللسان والفم وعلى الوجنتين بعد هذه الحلاوة تبدل العبد إلى طين وإلى قازرات يستحي هو نفسه أن ينظر إلى ذات هذا يعلمك جدا أنك تخاف من ربنا لما تب جالس كذا على معصية وفجأة تفيض روحك إلى الله على ذنب هتعرف إزاي تخاف من الله إنما الأعمال بالخواتين وشوف التعيس تموت على إيه تب جالس كذا فجأة فاضت روحك قال لا رح فيه دمان واحد تاني بيصلي فجأة فاضت روح ألا إلا حصل ده مات ده كله يعلمك إنك تعيش مع الله أسأل الله أن يحيي كلوبا يبقى أول شيء إن الصيام والقيام قرينان الأمر الثاني أنك إذا عطشت أو جوعت في نهار رمضان ذكرك ذلك بيوم العطش الأكبر إيه هو يوم العطش الأكبر يوم القيامة هتقف خمسين ألف سنة هتقف كام خمسين ألف سنة على رجلك عاري حاسر كيوم ولدتك أمك لا في كاب ولا في شمسية ولا اجري نروح في الضلة ولا نشوف لنا نخلة نجلس زي ما أمك ولدتك بالضبط يوم القيامة والشمس على رأسك قدر ميل رأوا الحديث قال والله لا أدري أهو الميل الذي تكحل به العين يعني حتة عصاد كده شمس على رأسك كده أم هو الميل اللي هي المسافة المقدرة لي كيلو ونص سواء كان ذاك أو ذاك فيا مصيبة عظم الشمس على بعد الآن مئات الملايين من الأميال ولا نستطيع أن نتحمل حرارة الشمس تصور بي لما يوم القيامة تضاعف الحر فوق الحر أضعاف وتكون الشمس على رأسك قدر ميل قدر كيلو نص ولا أكثر يا عم الحاج خط يا ريت خط الاستوة والشمس على رأسك قدر ميل وإنت واقف حافي عاري غير مختوم وفي زحمة شوف لما ربنا يبعث الخلائق من لدن آدم إلى يوم القيامة على أرض المحشر. اللهم نجينا يوم القيامة وتقف خمسين ألف سنة عطشان جعان حتى أن الحلوق تقطع من العطش العجيب أن أهل القيامة يذهبون إلى الأنبياء يستشفعون أن يشفعوا لهم ولو إلى النار بيقولوا الأنبياء اشفعوا إلى الله ليصرفنا ولو إلى النار بس يعدين من هذا الموقف حتى ولو إلى النار من هول هذا الموقف العظيم يبقى أنت لما بتجع في نهار رمضان أو بتعطش تستشعر وتعيش في هذا اليوم آه ده أنا جعت 14 ساعة وعطشت 14 ساعة أو 12 ساعة ما بالي يوم القيامة لما أعطش لي 50 ألف سنة 50 ألف سنة حالك يكون أعمل إزاي؟ طبعاً في ناس تستسنى منها اللي هم طبعاً الذين يظلهم الله في ظل الأمة أول ما القيامة تقوم تعالى أنت وانت وانت وانت وانت انزل تحت ظل عرش الرحمن يشرب من الماء ما يريد، يأكلوا من من الطعام حتى تقوم حتى يصرف الله العباد إما إلى الجنة أو إلى النار اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظل عرشك السبب الثالث ان العبد اذا استشعر الحر انت النهاردة في الصيام تعبان جدا يا ده رمضان جاي في اخر الصيف لا ده لسه ان شاء الله السنة الجاي ان شاء الله تعرف قيمة رمضان والسنة اللي بعدها تعرفها اكتر واكتر اللهم احينا حتى رمضان القادم لترى منا ما تحب يا رب العالمين الان احنا تعبانين في الصيام تعبانين جدا الدنيا حر والنهار طويل لكن انت ما تصورتش اليوم اللي تعدي فيه على الصراط وترى النار نفسها تشوف جهنم بعينك انت ما تذكرتش اليوم اللي في أرض المحشر تؤتى يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يا جرنه إلى أرض المحشر فإذا زفرت وزمجرت جث الخلائق على ركبهم ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم لها لسان وعينان تتكلم نار جهنم تقول هل أم إلي يا كافر هل أم إلي يا فاجر تعال يا فاسر تعال يا زاني تعال يا مجرم وتلتقط العباد من أرض المحشر التقاطا شو لما تكون انت واقف في ريح بوش وشارون يوم القيام تيجي النار تروح لقطة بوش تعال يا كافر إن مات على الكفر ونسأل الله أن يهديه مع اللي عملوا مع المسلمين نسأل الله أن يهديه تيجي النار تلتقط وانت واقف قال له وفجأة تلتقط الثاني وانت في النص ده انت لو في حرب وماشي في وسط اثنين وواحد أتته رصاصة قتلته والتاني مات وانت في النص لسه عايش انت ممكن تجن ممكن يجي لك هستيريا يجي لك هبل ده مات وده مات وانا عايش تصور يوم القيامة لما يرتقط ده يتشل من في ريحك وده يتشل من في ريحك وده من أمامك والتاني من وراك وانت لسه عمال فحرب نفسية هتشلني النار ولا مش هتشلني الدور جاي لي ولا مش جاي انت متصور الوضع دوت هو الصيام بيفكرنا بكذا لما بتصوم في عز الحر تفتكر حر جهنم ولعزو بالله لذلك ايها الاخوة الكرام كان افضل ما يربي العبد على تقوى الله هو ان يكون صائما وان يكون عارفا بما ينتظره يوم القيامة من اهوال اوعد كن جاهل ما تقول شي يا عم الشيخ تتعبوناش حرم عليكم هي الدنيا كلها قبر والدنيا كلها موت الدنيا كلها أهوال آه يا عم والله ما هو المشكلة أنه هو ده اللي ينتظرك فعلا المشكلة الكبيرة جدا أن هي ده الحقيقة اللي أنت مش عارف تعيشها ولا عايز أصلا تتفكر فيها لأنك كده كده أنت ميت ولا مش ميت طيب بعد ما تموت هيحطوك في جهوة ولا تكون فين فين بعد ما تموت في القبر، القبر ده نظامه إيه؟ حباره عن سرير ومخدتين وقل له في منك ورغيف عيش ملداً وحتي الجبنة؟ ولا إيه؟ لا ده إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرة، حفر النار يبقى أنت ليه بتتوه؟ عايز تلف وتدور مش عايز تعيش الواقع لازم تعيشه وتعرف إنك رايح رايح بذلك هدفنا إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة إن إحنا نعيش مع القيامة نقش مع القبر نشوف منتظرنا ايه عشان تبقى فاهم عشان لما تنزل قبرك ما تفاجأش باي شيء لما تلاقي ملاكين أسوديني أزرقيني أشعرهم تجرجل على الأرض من خلفهم وأنيابهم تحفر الأرض من أمامهم ويجاءوك شلوك هبدوك في الأرض وبدوا يسألك مين ربك؟ من دينك؟ ما دينك؟ ما نب من نبيك؟ ما تقولش طب انتم مين الأول؟ لا ده انت عارف أكون أنا عرفتك أول ما يجي سألوك تقول لهم لا لا لا لا استنى دا نعرفه مش انت منكر وانت اه منكر وانا كيه لا يعمل حاج ربي الله ديني الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم في اي سؤال تاني تب انت فاهم انما التوهان خد بالك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك قال ابن عباس المعيشة الضنك في القبر اللي توه عن ذكر الله في الدنيا هيأتي في القبر يضيق عليه يعيش في ضنك في القبر يتربى في القبر يبقى إحنا هدفنا إن شاء الله نحنا ندور نشوف القبر في إيه أرض المحشر فيها إيه نشوف علامات الساعة الصغرى والكبرى بس ده كله هيطول معانا إن شاء الله زي الخطب الجمعة هنخليه باختصار حتى ننتهي من شهر رمضان في 30 حلقة أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمالنا وأن يختم لنا بالسعادة أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين